ما لكم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وقالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بلكون قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لا إقون فأقوىيناكم فأقوىيناكم إننا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذالك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 قال قائل منهم إني كان لي قريبا